والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجدت أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في خيرات وهم لها سابقون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 لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكطون أستكبرين به سامراً تهجود أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاءَهُمُ الْأَوَلِيدُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَا